وربك َََُ يعلم ََُْ ما َ تكن ُُِ صدورهم ُُُُْ وما ََ يعلنون َُُِْ وهو ََُ الله َُّ لا َ إ اله ََ الا َّ هو َُ له َُ الحمد َُْْ في ِ ا ل ْ أ ُ و ل َ ى و َ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ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 ا س ك ن و ا ل ي ه ا ل ت ت ب غ و ا م ن ف الرحيم الجزء ا ل ث و ن ي